النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ونشرو البشر جميعا ونثرو أغلى الورود ورفعو الت... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس السابع عشر من شهر شعبان لسنة ألف للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين أكثر من خمسين هالكاً من الجيش النصيري خلال اشتباكات مع جنود الخلافة جنوب دمشق خمسة عشر هالكاً على الأقل من العاملين في المفوضية العليا للانتخابات الشركية في ولاية طرابلس هلك وإصابة 32 مرتداً من الحشد العشائري بصولة في منطقة العبايجي شمال بغداد البداية من ولاية دمشق حيث يواصل جنود الخلافة صد هجوم الجيش النصيري على مواقعهم في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق فقد خاض المجاهدون رح اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة إثر محاولة المرتدين التقدم على مواقعهم بغطاء جوي مكثف وأسفرت الاشتباكات عن هلاك ما يزيد عن 25 مرتدة وإصابة آخرين وتدمير جرافة على جبهة مخيم اليرموك بينما هلك خمسة مرتدين وأصيب آخرون في حي التضام أما على محور الحجر الأسود فقد هلك أكثر من عشرين مرتدا ودمرت دبابتان ولله الحمد أما في ولاية طرابلس وبفضل الله وحده واستجابة للنداء الشيخ أبي الحسن المهاجر حفظه الله باستهداف مراكز الانتخابات الشركية والداعين لها انطلق الانغماسيان أبو أيوب أبو توفيق تقبلهم الله نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية في طرابلس حيث اشتبك مع عناصر حمايتها قبل أن يسر الله لهما الدخول إليها فأعملا في العاملين بها قتلا وتنكيلا ثم فجرا سترتيهما الناسفتين بعد نفاد ذخيرتهما وكانت حصيلة العملية خمسة عشر هالكا على الأقل من حماية المفوضية والعاملين فيها وإصابة آخرين ولله الحمد وفي ولاية شمال بغداد وبفضل الله وتوفيقه هاجم عدد من جنود الخلافة مواقع يتحصن فيها عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية البوفراج بمنطقة العبايجي حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسفرت عن هلاك 22 مرتدة بينهم محام وإصابة عشرة آخرين وإعطاب ثلاث سيارات ولله الحمد أما في ولاية خراسان فقد هلك عنصران من الجيش الأفغاني المرتد وأصيب آخران بهجوم على إحدى نقاطهم بمنطقة مانوكي في كنار فيما هلك عنصر من الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في آشين بنانجرهار كما أصيب أحد أعضاء مجلس شورى نانجرهار مع ثلاثة من مرافقيه وهلاك رابع وإعطاب آليتهم بتفجير عبوة ناسفة في منطقة كاما بنانجرهار من جانب آخر فقد تم اغتيال قيادي وعنصر من حركة طالبان المرتدة في منطقة جبرهار بنانجرهار كما هلك أحد الداعين للانتخابات الشركية ودمرت سيارته إثر استهدافه بعبوة ناسفة في مدينة جلال أباد ولله الحمد وفي ولاية نينوى هلك ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية الرافضية وأصيب آخران إثر استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة في منطقة المحطة غربي الموصل ولله الحمد وإلى ولاية صلاح الدين حيث تم استهداف عربة الرباعية الدفع للحشد الرافضي بعبوة الناسفة على طريق الدور توس خرماتو شرقة ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد أما في ولاية ديالى، فقد هلك عنصر من الجيش الرافضي قنصا في قرية أمة ليل شمالية العظيم كما تم استهداف دورية لقوات سوات الرافضية بعبوتين ناسفتين في منطقة الوقف شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن هلاك عنصرين وإصابة ضابط وإعطاب آلية الرباعية الدفع ولله الحمد وفي ولاية كركوك هلاك ثلاثة عناصر من الحجد الرافضي بتفجير عبوتين ناسفتين في قريتي المحمودية وبريمة شرق الحويجة كما تم تفجير منزل مرشحة للانتخابات الشركية في قرية ينفجة غرب طوس خرماتو ما أسفر عن تدميره بالكامل ولله الحمد أخيرا إلى ولاية الفرات حيث تم استهداف نقاط للجيش النصيري بقذائف اس بي جي في قرى العشائر والغبرة والسكرية نسأل الله التسديد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين أكثر من خمسين هالكا من الجيش النصيري خلال اشتباكات مع جنود الخلافة جنوب دمشق خمسة عشر هالكا على الأقل من العاملين في المفوضية العليا للانتخابات الشركية في ولاية طرابلس هلاك وإصابة 32 مرتدا من الحجد العشائري بصولة في منطقة العبايجي شمال بغداد وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسموا احفاد القرود وانشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وانفعوا iradu ma watefu